Come <laughs> on. تهدى تهدى على رخطيها الصبا شعشع في شفتيها القمر تهادى على راح فشع فيه شفتيها القمر وأزهد بها الشمس فوق البطار الحق للعالمين وفيها انجل الحق للعالمين وفضى الضياء بها, بها الله I'm okay. تحدثت في الغار شعع يقين وقد تنطق الذكريات الحجر فيها كعبة الله اضافت بها قلوب نحن وازهب عصر تحديت في الغار شاع القيين وقد تنتق ذكريات الحجر تحددت في الغار شاع القيين وقد تنتق ذكريات الحجر تحددت في الغار شاع القيين وقد تنتق ذكريات الحجر d d d ما فوقها من سناها الشذي العطر اذا ما التقيت اليك انطوى بحز الزمان وكل البصر وخففت يا من استقلت امرت سربي كي نبيل باشا لا ان أمكت فيك انطلاق الخنيط ضعور لمن تتشعر الى ان اضر على الكائنات كإضاء في المجر بعد السحر اضع الله في بردتين الطيام فنبعد من الحق عذب السوء كل حنين الشعور لمن قد شاع امال فيك انطلاق الحنين الشعور لمن قد فيك كل حنين الشعور لمن قد Thank <laughs> you.